متى ستعرف متى ستعرف كم احوات عجلا ابيع من قلبه سنيا وما فيها يا من تحديت في حبي له مدنا مدنا مدنا بحالي حال وسامجي في تحديدي او تطب لوط بحره في عي عين الشذا والظهرو او تطب بسنس في كفيك ارميها انا احبك فوق انا فوق الغيم انتبه وللعصر الصيف والاشجار اكيد انا احبك فوق الماء امطشها عن وللعن عني والالله اسقيها انا احبك انا احبك انا احبك خيفا يا قصه لست ادري ما أنا انا انا احبك احاول ان تساعدني فان من بدا الانساء ينهيها وان من فتح ابوابا يغلقها وان من اشعل النار يا من يدخر في صمت سوى في البحر ارفع مرساتي و القيها الا تراني الا تراني حب غارقة و الموج يمد امالي انزل, انزل قليلا عن الاهداف يا رجل, رجل, رجل ما زال يبني احلام ويح كفاك كفاك تلع عودا لعاشقين وتنطق الكلمات لست تعني كفاك كفاك تلع عودا لعاشقين وتنطق الكلمات لست تعني ورسلت ليلا وافعدت الظرودا صوت صوت اجراميا وكم ذهبت لوعد وعد يا ابو وكم حلم حلم ازهار وكم تمنيت لو للرقص تصلوه وحير حير ذراعي معك اين تلقيها ارجع ارجع ارجع ارجع الي هيا حين من ثوانيها ارجع, ارجع فبعدك, فبعدك لا عقد ثقه ولا, ولا لمست عطور اللي اوانيها لمن جمالي. لمن جمالي لمن شال الحرير لمن صفائري اذ اعواما وربيها ارجع كما انت صحوا انت ام مطرا فما حياتي انا ان لم تكن فيها